فإذا لقيتُم الذين كفروا فضربوا الرقاب حتى إذا أخنتموهم فشدوا الوثاق فإما مننًا بعد فإما مننًا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذَلِكَ وَلَ يَشَاءُ اللهَّهُ لَنْ تَْصَرَ مِنْهُم وَلَكِد لَبَلَُ بَعضَكُ بِبَعْض وََّذينَ قُتِلُ فِي سَبيل اللَّهِ فَلَ يُضَِّ أَعْمَالَهُم تََهْديهِم وَيُصْلِحُباَا لَهُم وَيُذِخِلُوم الجََّ تَّفَهَا لَهُم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 مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غَيْرِ آثن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفا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 فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ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 فإِذاَا أُنزِلَ سُورَةُ مُكَمَةُ وَذُكِرَ فيِيهَاطِتَالُ رَأْيتََّنَ فِي قُلُوبِهِمَّ رَضُ يظُرونَ إلَيك يَظُرونَ إلَيْ كَ نَظَرَ النَظُش عَلَيْهِ مِن المَوْوتِفَ أَولَا لَهُم قَعَتُ وَقَوْل معروف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 ذلكم بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكره رضوانه فاحبط اعمالهم ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان الذي يخرج الله اضغانه ولو نشاء لاريناكهم فلا رفتا بسمائهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا اخباركم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم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 إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه